بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنب هلشقا ويتجنب هلشقا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تذكَّر وذكَّر اسم ربه فصلَّى بل توثيرون الحياة الدنيا ولا آخرة خير وأبقَ إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى